رجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أوفر لنا ورحمنا وأنت خير الراعين فاتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم دكتري وكلتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين أَلَ إِلَّا بِسُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا ذرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقر رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين